إِنَّ رَبَّكُم لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَصْطَادُ السَّمَكُ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَؤْلُؤٌ شَاهِ عَلَّهَذَاكُم أَجْمَعِينَ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 وترى الفلك مواخر فيه ولتبتعوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون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 لِرَبِّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون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 Fakahal yangin ajarku loh sha Allah ma'abdin min dounhi min syaitin nahn walaa abain walaa harrahin min dounhi min syaitin. Kedalik fahal yangin min qablihim. Fahal alar Rasul illa al belaq al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 Bla wadz-an'alaihi hawqoo, walakin akthera nasi la yaglum, liubayin lahmu al-lafi yahtelfoon fihi, waliyaglum al-lathin kafaroo annahum kano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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَعِيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ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 تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر أحدهم بالأنثى Yetuarah mina al-Qaumi min su'ima bu shhrbi, ayumsikuh alahun, am yadusuhu fi t-turabi, ala sa'ama yahqun. Lilladzina la yuminun bilakhirat mthalus su'i walillahi mthalus ala'la, Walau ia akhaz Allah الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يأخيرهم إلى أجل مسمى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 Mim bain farfiu dan laban khalis saiz al shalibin. Wamil thamarat nakhil wal a'lnab tetakzuhun minhu sekroo walizqan hasana. Innafi dalik la ayatul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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَائِمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ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 مملوك لا يقدر على شيء ومرزقناه من نار ذقن حسنا ومرزقناه من نار ذقن حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه وهو كل على مولاه اينما يوجه لا يأتي بخير فليستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط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 مَتِ شهيداً ثُمَّ لَا يُؤذنُ لِلَّذينَ كفروا وَلَا هُمْ يُستعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَ اللَّذينَ ظَلَمُوا الْعذابَ فَلَا يُخَفَّ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَ اللَّذينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كاثن تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلم بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة إنما يبنونكم الله به ولا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 ولا تسألون عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يضل من يشاء.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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مضمئنتي يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضر غير بعض ولا عاد فإن الله غفور رحيم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 Inna Rabbak min bahadihah laghafur rahim Inna Ibrahim kanan umta kanita lillahi haniifan Walaam yakum minal musshirikin Shakira liannumih Ijtabaah wahadaah ila siraat mustakim